صلاح الخير برايت فودافون ما بلاسك الجنينه دي وبعدين يا عمر انا عايزك راجل راجل احنا طول عمرنا رجاله وقفنا وقفه رجاله خايف من الجنينه ليه أنا خايف من البسين ما تخافش أنا مش نواطير النهاردة أنا زهقت خلاص من جو المراجيع والحوادث والحاجات التفاة دي وبعدين ما أنا فهمتك اللي حصل ده يا حبيبي كان قضاء وقدر انسى بقى حادثة العربية وحادثة البسين خلينا بقى نركز ونشوف حادثة جديدة بس يا ريت تبقى روشة أنا ممكن أحط لك سم في الشاي ده إنت وات بارد وأنا غلطان إن أنا بتكلم مع عائل زيك سم في الشاي سم في الشاي دي جريمة قتل مع سبق الأ بص يا عمر احنا هنقعد نفطر في الجنينه علشان نصطاد ابوك اللي عامل زي فرقه علوس ده ونعرض عليه التصميمات العبقريه اللي احنا عاملينها برافو عليك يا صلاح هي الساعه كام في ايدك ما عنديش عموما هي اجلها 8 يعني ناقص خمس دقائق ونلاقي المهندس حازم لابس البدله وماسك اللابتوب وحيخرج من باب الفيلا على العربيه جري عشان يطير على الشركة لكن على مين احنا لا له في الضره صباح الخير صباح النور يا باشمهندس صباح النور يا بابا صباح النور يا حبيبي آآ آآ احنا كنا عايزينك في موضوع مهم قوي يا باشمهندس انا وعمر لا لا لا مش هينفع خالص عندي ميتنج مهم جدا ياريت بس ناجل الموضوع ده للبليل احنا اسفين طب نتكلم في التليفون ما, ما ينفعش طيب طيب قولوا اللي انتم عايزينه بس باختصار شديد جدا مفهوم ده التصميم اللي انا عملته وده التصميم اللي عمر ابنك عمله معقوله يا صلاح معقوله انا لسه هبص على تصميمات بقول لك مستعجل اقعد بقى يا اخي انا من يوم ما جيت هنا وانت مستعجل أيوه. اديني عاد وريني زفت الزفت ده تصميم التراس اللي قلت لك عليه برافو عليك حلو قوي الزفت ده واضح انك مهندس شاطر أما الزفت ده بقى ده التصميم اللي عمله عمر بيت الكلب ايوه بس احنا ما عندناش كلب اصلا التفاصيل دي هنتكلم فيها بعدين المهم ايه رأيك في الزفت اللي عمله عمر برافو عليك يا عمر برافو فعلا ابن الوز عوام تصميم جميل هو مناعك شوية بس يتظبط في التنفيذ يلا سلام استنى يوه. ايه تاني. هننفذ الزفت ده امتى؟ بكرة بكرة حبعتلك العمال بكرة بكرة ايه احسف انا احتمال بكرة ماكنش فاضي يمكن يكون عندي حادثة او مصيبة جديدة انا عايز العمال النهاردة والورقة دي فيها كل طلباتي اوكي اوكي كمان ساعة وكل حاجة هتكون عندك بس ياريد ده تنفذ الزفت كويس سلام يلا عمر جهز نفسك علشان ده باين عليه يوم زفت من اوله هتجي معايا النهاردة عند صلاح كفاية ما جاتش مبالح روح انتو انا هعصلك عشان لازم اعدي على المدرسة الاول هو الوش سلمان جه لا لسه ب ب بقولك ايه يا حسين نعم تفتكر الواد صلاح نفسه هتكبر علينا لما يرجع البيت الله انت بتقولي كده ليه اعتماد يعني عشان العز اللي هو فيه دلوقتي فيلا طويلة عريضة وجنينة وحمام سباحة لا لا لا اعتماد ابنك عينه مليانة وطول عمره متربع العز وشوقت المظاهر دي يعني مش هتأثر فيه أين أعمل فيلة حلوة قوي والجنينة ترد الروح لكن برضو أرجع أقولك صلاح عينه مليانة طيب إيه رأيك يا حسين ناخد الحيطان بتاعت الشقة وش نضافه يستلم؟ يعني هو ده اللي هيخلي صلاح نفسه ما تكبرش علينا لا يعني مش الفكرة بس الشقه تنضف وتنور على الاقل قبل دخله رمضان وعشان الواد لما يرجع اكيد اصحابه هيجوا يزوروه ابنك بقاله فتره ملوش اصحاب غير سيد واظن سيد عايش في الشقه هنا اكتر مننا طب خلاص بلاش عشان صلاح الحقيقه يعني هو عشان انا ايوه ايوه, أيوة. طب ما تقولي كده من الصبح يا اعتماد لازمتها ايه اللفه الطويله دي طب يا حسين اديني قلت خلاص أنا حاب اعدي على ابو اسلام النقاش أشوف ظروفه ايه الكلام خابنا انت مش هتفطر ولا ايه امم انت هوك ما يا اعتماد مش صلاح اللي نفسه كبرت علينا انت يا اعتماد اتغيرت من ساعه معرفه الوليه اللي اسمها شاهي وانا اقدر يا حسين خمس دقايق والفطار هيكون جاهز <تصفيق> الو <سلام. تصفيق> يا ياسمين يا حبيبتي. صباح الخير يا بابا إيه انتي لسه نايمه لا لا انا صاحيه طب يلا يلا فوقي عشان عايزك ضروري عايزني فين هيكون فين يا ياسمين في الشركه طبعا بقولك ايه يا بابا وانا ببص مش الشباك دلوقتي لقيت قدام الفيلا أسمنت وطوب وعربيه بتنزل رمله هو في ايه مين الناس دول ما تشغليش نفسك دول الناس تبع صلاح هو صلاح اجر الفيلا مفروش وانا مش واخده بالي ولا ايه كل حاجة صلاح صلاح صلاح ده الموضوع بعدين يا سمين. المهم حاضر مبخفي ايدك يا سليمان خليك تمشي ايه يعني بلاش افطر يا سيدي روح هات مدام اعتماد وتعالى كمل اكل وانت مستعجله قوي على مدام اعتماد ليه عشان لسه هتشوف هتشتري ايه للاكل ما خلاص بقت بتعمل الاكل هنا ما تقلقيش هي بتشتري اللي عايزاه واحنا في السكه ما هي لازم تمرمطني معاها في سوق الجمعه والتلات والاربع وبقيه الاسبوع يا اخويا يعني انت وراك ايه بقول ايه أنا سمعت كده عربيات بتنزل طوب ورمل سمعت ولا شفت؟ اللي اتنين تفتكر يعني هما بيبنوا دور جديد في الفيلا؟ ها؟ ما عرفش اللي ماليش فيه ما بسألش فيه هو ده الفرق اللي بيني وبينك صباح الخير يا شاهي أنا صحيتك ولا إيه؟ لا ابدا كفاية كده نوم عشان الحق أروح المصنع هي دي أول حاجة بتفكري فيها؟ وما لحفكر في إيه بس يا عاسم واضح أنه كلكم زي بعض هم مين دول؟ الرجالة طبعاً طريقة تفكيرك هي نفس طريقة تفكير حازم ويمكن يكون نفس الكلام وانت برضو يا شاهي غريبة يعني أنا غريبة يا عاصم دلوقتي بقيت غريبة مش أنا برضو شاهي اللي كنت بتموت فيها ونفسك تتجوزها ولا خلاص عجزنا يا ستي انت لسه زي القمر ولولا انك متجوزه كنت قلت لك كلام اكتر من كده انا كل اللي قصده انك تعملي اللي اتفقنا عليه هو احنا بقى اتفقنا على ايه تدي جزء من وقتك لعمر عمر لسه خارج من ازمه نفسية فيا ريت تهتمي بيه شويه عمر اتحس ولعلمك بقى يا عاصم انا عمري ما شفت عمر بالسعادة دي الولد مرتبط بصلاح جدا بس خلي بالك ان صلاح ده مش سليمان السواق مش شغال عندك ولا طرابيز السفره اشتريتوها جديد صلاح كلها كم يوم وحيمشي يمشي؟ يمشي ازاي؟ يمشي على رجليه يا شاهي اول ما يفوق الجبس خلاص انا بقى حكسر له رجله التانية عشان يقع يا للدرجات دي مش عايزة تتحملي المسئولية عموما انا هعدي على الفيلا الساعة خمسة عشان ابص على صلاح وعمر يا ريت تبقي موجوده سلام يا ابو صلاح انت خلاص قررت تبني الشقه اللي فوق السطوح اللي قالك عليها حضره النظر شقه شقه ايه الشقه يا جدع اللي انت هتبنيها فوق سطوح العماره بتاعكم يعني انا بجيب الرمل والاسمنت والعمال هنا في الفيلا في المعادي علشان ابني شقه في العماره بتاعتنا اللي في الجيزه ما انت معزول برضو يا ابو صلاح مش رجلك دي مكسوره انت انسان قذر يا سيد إيه ليه بس ده انا بهزر معاك بقول لك ايه انا عامل حسابي النهارده اني هنزل الكسير بس البحر وحشني قوي ياه. فاكر ايوه فاكر اليوم يا طلعت عليك اسم سيد بورنوس فاكر لكن ايه ساعه يا سيد البورنص الزباله اللي انت كنت لابسه <تصفيق> انا قلت يعمل لي منظر يعني قدام البنات على فكره البورنص لسه معايا في التاكسي <تصفيق> سيبك بقى من العبد ده وروح لنا كرتونه سندوتشات فول وطعمال للرجاله اللي هنا انت تامر يا يلا يا سيد ورانا شغل كتير ها يلا يا رجاله حيلكم عايزين نخلص المرمه دي في ساعه الا ها لسه قدامنا عبارات كتير قوي عايزه تتبني <تصفيق> صلاح إحنا هنبتدي ببيت الكلب ولا بلا ياسمين هو إحنا غالباً هنبتدي ببيت الكلب ونقعد في ياسمين أيوة يا فريدة إنتي فين؟ أنا مشغوله قوي قوي قوي قوي أنا عندي ميتينج في شركة أدوية كمان عشر دقايق. إنتي مش هتيجي تكلمي مع الجدع التقيل اللي تحت ده مين صلاح؟ أيوة صلاح هو في غيره؟ حرام عليك طي انا هخلص كم مشوار جدا وهعدي على الفيلا مش انتي قاعدة؟ قاعدة ايه؟ ده بابا من الصبح بيتوصل بيا عايزني ضروري جدا في الشركة بس عملي حسابك هنتغدى سوا. طون تعتمد هتعمل لنا صنية خرشوف طون تعتمد بتعمل الاكل وصلاح بيهد الجنينة وامك الحسين بيلعب طاولة لما يجي بالليل. ممكن اسألك حاجة ما تعرفيش ابو يا امي ساكنين فين؟ ابوكي في الشركة وامك في المصنع واخوكي بيلعب في التينة على رأيك يلا باي. صباح الخير يا عمر صباح النور يا عمر ممكن أعرف يا عمر اللي بيحصل في الفيلا بالظبط اصلا انا وصلاح آه آه آه آه وبعدين يا عمر ايه هي اسرار الشغل كده حتطلع بره لللي يسوى واللي ما يسواش اتفقنا على كده برضو؟ انا ملاحظة كده يا عمر انك بيقت ايه الكلام الغريب ده يا عمر انا مش فاهم حاجه بصراحه يعني من كتر ما انت مصاحب واحد بيئه قلبت على بيئه زيه لا انا الحوار ده ما يمشيش معايا يا عمر ها يا عمر خلي بالك يا عمر انا سكتي كلها اطوب وزلط ومطبات صناعيه يا عمر. البيئة دي يا عمر شكلك كده بتحب الجبس تحب بقى الجبس رجلك اليمين ولا الشمال يا عمر بس بقى يا عمر <تصفيق> شاسة هنا مرسي يا دادة <تصفيق> ايه ده ايه ده ايه ده هو الجو فيه تراب ولا إيه؟ لا ده فيه عمال بيبنوا حاجة كده فوق الفيلا إيه الفيلا اللي جنبنا؟ لا الفيلا بتاعتنا استهان بتاعتنا؟ مم. والساعة كده خليني أشوف إيه إيه إيه ده؟ مين الناس دي؟ هاتيلي الموبايل حاضر ألو؟ أيوة يا حازم أيوة حبيبتي صباح الخير صباح النور؟ ممكن أعرف إيه اللي بيحصل في الفيلا بتاعتي يا حازم؟ صلاح الخير برعاية فودفون Ana giet, ana giet, ana giet. Ana giet, nu wordt Ana ana ana